السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أمات وأخي وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وإنه هو رب شعر أحمده سبحانه العظيم الكبير المتعالي الذي لا تعجزه ظلمات الليالي سبحانه أرسل جبال العواني العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويغفر الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلى الجبار قوي لا يكل ولا يمن بسط الأرض بقدرته وأرس الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يترن الهمل سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عزف ارتفع وعلاف امتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء ورفع وفرش الأرض وسع وفجر الأنهار فأنبع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع سبحانه هو الغفور التواب الشكور الوهاب الذي خضعت بعظمته الرقاب يسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب لا إله إلاه سبح السماوات وأملاكها والنجوم النجوم وآفلاتها، والبحار وحیتانها، والأنهار واسماکها، تسبح له السماوات السبع ولا أرض من فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور. ذو الجلال والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام وهو الله الملك القدير السلام. وصلي واسلم عالمبعوث رحمة العالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسن بأبه وامي بلغ رساله وأدى الأمانه ونصح الأمة وكشف الله به الغم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات ربي عليه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين أحبتي في الله والله ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى ولن تضيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برويته اسمع أخي الكريم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا كل من يعاين الهم الآن جالس معنا شخص قد يعاين الهم من الهموم اسمع ماذا قال الله عز وجل قال الله الذين آمنوا وتطمانوا بهذه المجالس إلا مع الله سبحانه وتعالى أهل في الله ما الغاية من خلقنا وما خلقت الجن والإنس وما خلقنا عبث. أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَإِنَّمَا كُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اللهم الله. الغاية يعرفها كل مننا الكبير والصغير أن الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى والله لا سعادة والله لا سعادة يا شاب إلا أن تصل علاقتك مع الله سبحانه وتعالى شاب من الشباب يذكر هذا القصة للدعاة يقول في يوم من الأيام في إحدى المجمعات وفي إحدى المناطق في الشغطية يقول شدني موقف يقول إلى ذلك المجمع يقول فيه شاب داخل السيارة يقول سيارة فالها قال جدا يقول ويد داخلها شاب يبكي يبكي بحرقة يقول هذا الشيخ فلما يقول أجيه ما أجيه يدخل أجيه فلما أتى إلى هذا الشاب وإذ هذا الشاب يبكي وقع عليه الدريشه قال ممكن شلون تكلمك؟ قال تفضل. ليش فيك تبكي؟ قال ايش فيني؟ خلى جواله يم طوعه. هذا الداعيه. قال اقرا فلما قرأ الرسالة، الله يا من ابوه, أبوه هذا الشاب. یا مهند، یا مهند، یا مهند، لا تبکی حولت لحسابك مئتين وثمانین ریال يا شيخ، الان حسابي مئتين وثمانین ریال لكن والله، ما لقیت السعاده بهذه الانموان ما لقیت السعاده لا في السيارات. ما لقیت السعاده لا های شیخ و های داعیه جل اسمعه قلت لیه سعاده؟ قلت لیه والله بسعاده و يبكی و يبكی های شاق بحث على سعاده في سیارات مم راکب آف خمس سیارات لكن لم تجل سعاده يسمع الأغانی لكن ما في سعاده ما زل هم و بغم جل اسمعه والله يجل مع خمس سیارات قلت لیه شیخ قلت اسمعت لی سعاده؟ قلت ايوالله می سعاده ایش بحثت عنها بکنشی ما دقیت قلت اسمع ها ده آية الله سبحانه وتعالی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذين آمَنُوا وَتَطْمَعِنُوا قُلُوبَمْ بِذِكِ اللَّهِ أَلَا بِذِكِ اللَّهِ, <ألا <بذكر> الله> بهتر های در این وذكرت بی کلام الله سبحانه وتعالی ثم قلت يا شام تجید السعاده قلت اصلح لأخذك مع الله فأخذ انجلس معه وذكر رب الله سبحانه وتعالی قلت شفه مهدد هذا رقم جوانی اعطا رقم جوان وانسح تاخذك عمران ومغیت روح انا خوية يقول قال ان شاء الله يقول تلقى والله بعد ثلاث ايام ويجينا اتصال من, من من مهند اللي بعد على السعاده في الاغاني ولكن لم يجدها. تعلق قلبه بأمرت لكن السعادة. ابن القيم يقول والله ما تعلق قلب غير الله الا ليش الان الشباب يكل على أجدار الحب إيش؟ الحب عذاب ربما الحب كان عذاب لأكل عذاب لما تعلق قلبه بغير الله عز وجل والله من الحب يكون عذاب لأن حبيبنا محبدا صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان أسألك بالله يا شاب لا تموت وأنت ثم تدخلات الإيمان من هو این که الله أحب من أن الله احب من نفسك. ومن والدك. ومن والدك. ومن الناس أن الله احب ایلم كل شيء، نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. احب كل شيء. في هذه في هذه والله تذوق حلاوة الإيمان، لكن لما تعلق قلبك بأغنية والله يعذب، تعلق قلبك بالهتاف والله يعذب، تعلق قلبك بالشهوات والله سوف يعذب. يقول تصارين مهند قال يا شيخ أبي خُبَّت كرّة المكّة، قال أبشر، يقول روحنا المكّة.